ترجيت الدمع كف عني وتهدأ ترجيت الدمع كف عني وتهدأ جزى عاشور وقته وفاتت المدة اش عندك طافح بعيني ابو الموجات ومن فيضك هجير القيض يتندأ غضب موج البيابي وصهلة خيوله مثل ما يغضب الخنياب على السد يا عاشور هذا اللي جزاك وفات ماه نفس المصيبة او لوعة الشدة يا عاشور هذا اللي جزاك وفات ماه نفس المصيبة او لوعة الشدة او هذا انت غريب وناحر البلدان خاويت السفر كل يوم لك بلدة سنين العمر يتلافح عليها الظيم او مثل ما تذبل الوردة ترجع وين وانت الغربتك خاويت او صرت للهم ابوه وللقهر جده حتى العيد بعيونك صباح عاشور حتى العيد بعيونك صباح عاشور انت تصب دمع والوادي من عيدة. يا مصباح جاء وما تدق بابك اخبار التبتش الميت بلحدة او هذي قاعك الطيبة يا ابو الطيبات عليها الغصص من كل صوب محتشدة قاع حسين هذي عليها لما على مرجان تربتها انفرش خده او من دم نحر صبط الهادي زكاها او عطرها بنجيع الفاض من شبدة كل يوم اليمر بينا يمر عاشور وبدمخ وتعيون الشمس رمدة او بعدها سيوف بن ميسون مسلولة بأياد الخصة ومجردة من يوم الي حزوا بيها نحر حسين الهذا اليوم حزوا كم بعده على الشك والعلى أو شلمة اللي يمكن خذونا وروسنا على السيف ممتد لا عاجز ينول الرحمة لا نسوة أو ذبحة طفل يرضع بمهدأ أو تخطينا أو سحقنا جمرة الياويل أو جرحنا بالجروح بتج انضمده وانشده وتخطينا وانسحقنا جمرة الياويل أو جرحنا بالجروح انخيطه وانضمده الاخر نفس ما نتخلى عن حسين اي واللي فرض على الواد متعبده الاخر نفس ما نتخلى عن حسين اي واللي فرض على الواد متعبده